وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد نستكمل بمشيط الله الكلام في قصة الصحابين الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهي في الحقيقة تعتبر بداية جديدة لتحليل مواقف سيرة عبد الله بن عباس رضي الله عنه وكما تعلمون أننا لا نمر بجميع المواقف ولكن هي قطوف يسيرة من سيرة الصحابي الجليل رضي الله عنهم فعبد الله بن عباس رضي الله عنه حضر هذه الأمة حضر هذه الأمة أعلم هذه الأمة وقال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه فتى الكهول لسان لسانه سؤول وقلب عقول يعني له لسان يعني دائما ما يسأل ويسأل ليتعلم لا يسأل ليجادل ولا ليماري ولكن يسأل ليتعلم وهذه احدى طرق التعلم السؤال فمن طرق التعلم أن تجلس أمام المعلم تسمع منه ويعطيك ومن طرق التعلم كذلك أن تسأل فيجيب فهذه أيضا من وسائل التعلم أو يسألك المعلم فتجيب ثم يصحح لك هذه المعلومة فهذه أيضا من وسائل التعلم أو تقرأ أنت وتراجع على معلمك ما قرأت فهذه أيضا من طرق التعلم فهذه إحدى الوسائل التي يرتقي بها العبد واصل إلى هذه الدرجة من العلم أن يسأل وأن يسأل فيما يخصه وفيما ينفع أمر دينه وقال هذا الصحابي الجليل ملك المجد من أطرافه فما فاته منه شيء فقد اجتمع له مجد الصحبة ولو تأخر ميلاده قليلا لما شرف بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا فضل عظيم جدا إن هذا الصحابي الجليل ينال فضل هذه الصحبة ميلاده لو تأخر شيء يسير جدا لفاته هذا الخير العظيم لأنه بعد يعني ما ولد بسنوات قلائل توفي النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو ولد في الحصار في حصار شعب عبد المطلب فهذا الحصار بعد ما ولد فيه ابن عباس رضي الله عنه استمر ثلاث سنوات ثم بعد ذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الهجرة عشر سنوات يموت النبي صلى الله عليه وسلم ويبع الله بن عباس عنده ثلاث عشر عاما فقط تخيلوا ان عبد الله بن عباس تأخر ميلاده قبل هذا لأصبح طفل صغير جدا لا يدرك أو إنه ما كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم وفاته هذه البركات العظيمة وهذا الشرف الجليل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أول المجد أن ينال صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم وكم نسعد بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم نحن بمجرد ما نذكر سيرته صلى الله عليه وسلم نتأثر ونتبارك ونرى الخيرات العظيمة من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف الشأن لو أننا صاحبنا النبي صلى الله عليه وسلم لا شك ان هذا يكون أعظم وأوفر ثوابا وحظا عند الله تبارك وتعالى أيضا ملك مجد القرابه فهو قريب للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقرب للنبي صلى الله عليه وسلم ابن؟, ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا شرف آخر أن يكون هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مجد جديد ثم مجد العلم فهو حبر هذه الأمة أعلم هذه الأمة ونال هذا الشرف العظيم بإخلاصه وتقواه لله عز وجل ومواظبته على التعلم وحرصه على طلب العلم وملازمة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم وسؤاله الكثير عما عنا عم له أي شيء يريد أن يسأل عنه كان يسأل وكان يختلط بالنبي عليه الصلاة سمعا قرب ولذلك كان يتعلم منه كل شيء كل صغيرة وكبيرة كان يتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فهو حبر هذه الأمة وبحر علمها الزاخر ومجد التقى فهو أيضا ملك هذا المجد العظيم مع صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وكونه قريبا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم مجد العلم ثم مجد التقوى قلبه إخلاصه هذا النور الذي يشع من قلبه هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى ثم توفيق الله عز وجله للصيام وللصلاه وللقيام ولذكر الله عز وجل وكونه يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم فقد كان صواما بالنهار قواما بالليل صواما بالنهار يعني كثير الصيام ما كان يصوم يوم ويوم لا مثلا أو لا كان كثير الصيام الغالب على أحواله الصيام كان صواما بالنهار والنهار في مثل هذه الأماكن الحارة مجهد ومرهق وشاق ونهار طويل ومع هذا كان يصوم عبد الله بن عباس رضي الله عنه منذ الصغر منذ نعمة أذفاره وقد تربى على الصيام مع النبي صلى الله عليه وسلم صواما بالنهار قواما بالليل يصوم بالنهار ولا ينام بالليل يفطر بالليل لا، بل ويقوم الليل يجهد نفسه بالطاعة في النهار ثم يجهد نفسه مرة أخرى بالطاعة والعبادة والاستقامة بالليل قواما بالنهار مستغفرا بالأسحار يعني لا يقوم الليل إلى نصف الليل أو إلى أول الليل بل يصل إلى الأسحار إلى قبل الفجر وهو قائم ماذا يفعل في هذا الوقت يستغفر هذا العبد الصالح هذا الصحابي الجليل يعرف كيف يوظف الوقت فاولا يبدأ بصيام النهار هذه عبادة الوقت النهار ماذا يفعل فيه ان كان جهاد يجهد، ان كان عمل يعمل إن لم يكن هذا فهو يصوم بالنهار ومع هذا مع الجهاد ومع الحركة ومع الدعوة ومع التعلم كان يصوم النهار ثم ماذا يفعل بالليل؟ يبدأ بالقيام الليل ثم إذا انتصف الليل ودخل في الأسحار ماذا يفعل؟ يتوقف ويستغفر يستغفر ربه عز وجل فيكون من المستغفرين بالأسحار انظر إلى فقه التعامل انظر إلى فقه العبادة كيف يتعامل مع ربه تبارك وتعالى لكل وقت فضيلة فهو يستفيد من فضائل هذه الأوقات في الأسحار يقوم ويستغفر ربه تبارك وتعالى ثم تراه بعد ذلك بكاء من خشية الله تبارك وتعالى بكاء من خشية الله كثير البكاء من خشية الله هذه دموع ليست مصطنعة هذه دموع ليست مزيفة هذه دموع ليست مستجلبة ولكنها دموع صادقة تنبع من الخشوع من الله تبارك وتعالى من الخوف من الله تبارك وتعالى يصوم النهار ويقوم الليل ولا أحد يراه ومع ذلك يبكي يبكي من خوف الله تبارك وتعالى وكما ذكرنا لا خير في عين لا تبكي فإن العين التي تبكي لا تدخل النار لا تدخل النار لا تدخل النار ابدا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن عينان لا تمسهما النار عين باتت تحرص في سبيل الله وعين بكت من خشية الله ولا يدخل النار عين بكت من خشية الله حتى يرجع اللبن إلى الضرع حتى يعود اللبن إلى الضرع هل هذا يمكن؟ أمر مستحيل هكذا يكون الشأن لو بكى من خشية الله وكما ذكرنا سابقا أن الإنسان مطلوب منه أن يبكي أن يبكي وأن يتدرب على البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى لا يبكي يوم ولا يومين ولا ثلاثة بل يبكي حتى يصادف هذا البكاء لحظة يكون فيها صدق وإخلاص وتكون الدمعه هذه من خشية الله فينال بها هذا الشرف العظيم لا يلج النار لا يلج النار حتى يرجع هذا اللبن في الضرع مرة ثانية لا يمكن طبعا إذا الإنسان يكثر من البكاء من خشة الله تبارك وتعالى وهذا لا يأتي إلا من قلب رقيق إلا من قلب نقي إلا من قلب تقي القلب العاصي القلب الذي انحرف والقلب الذي يمارس المعاصي بالليل والنهار كيف يكون له البكاء تخيل كده قلب يعصي بالنهار واعين تذهب هنا وهناك تنظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى هل تنتظر من هذه الأعين أن تبكي من خشة الله عين منطلقة تنظر إلى في كل ما حرم الله سبحانه وتعالى هل هذه العين تنتظر منها أن تبكي وأن تذرف بالدموع من خشة الله تبارك وتعالى هذه ليست دموع صادقة إن نزلت هذه إن نزلت ليست دموع صادقة لأنها لو كانت صادقة ما عصت ربها تبارك وتعالى لأيقنت أن الله عز وجل يراها مطلع عليها فما تطلق, فما تطلق لنفسها العنان أن تنظر إلى هذه المحرمات ولا إلى ما نهى الله عز وجل عنهم لا خير في عين لا تبكي هذه العين تحتاج إلى إعادة ترتيب تحتاج إلى إعادة خشية تحتاج إلى إعادة بكاء من خشية الله تبارك وتعالى حتى نصيب الهدف البكاء من خشية الله لا من أجل الناس لا نستجلب البكاء ولكننا نبكي من خشية الله نعم ربما نبدأ في بداية الأمر استجلابا للبكاء إن لم تبكي فتباكى حاول أنك أنت تستجلب البكاء مرة اثنين تلاتة عشر لكن ربما تصيب في مرة من هذه المرات ويكون البكاء بكاء صادقا فتنال هذا الفضل وهذا الشرف العظيم هذا الخير العظيم هذا المجد الكثير المتكرر ناله عبد الله بن عباس رضي الله عنه مجد الصحبة مجد القرابة مجد العلم مجد الطقة بل والبكاء من خشية الله تبارك وتعالى هذه هي مؤهلات أهل التقوى هذه هي مؤهلات العلماء الربانيين العلم الرباني تجد دائم الصيام والقيام تجد دائم الذكر لله عز وجل دائم البكاء من خشية الله هكذا لا تجد العلماء الربانيين يتاجرون بكلام الله عز وجل ولا يشترون به ثمنا قليلا لا تجد العلماء الربانيين فعلونها هكذا لا يبيعون الفتاوى لا يفعلون هذا لكنهم يعبدون الله تبارك وتعالى يخافون ربهم عز وجل ولذلك لا يجرؤون على معصية الله عز وجل العلماء الربانيون وحدهم هم الذين يبكون من خشية الله هم الذين ينالون هذا المجد العظيم مجد التقوى أن تجعل بين معاصي الله عز وجل وبينك حجاب حجاب حاجز لا تقتحم هذا الحاجز باب مغلق لا تفتح ويحك لا تفتح إنك إن تفتح تلجه إنك إن تفتح أبواب المعاصي، أبواب مغلوقه أبواب مغلقة لا تفتح. لو إن الإنسان أراد أن يفتح بابا من تلك الأبواب، فإنه يفتح على نفسه باب شر، باب فتنة. انسان يكون في عفيع، في عفيع. إنسان لا يشرب الدخان قبل ذلك، لم يشرب مخدرات قبل ذلك. لماذا يفتح على نفسه هذا الباب ويشرب كذا وكذا وكذا؟ إنسان لم ينظر إلى محرم الله، لم ينظر إلى النساء في الطرقات. لماذا يدرب نفسه؟ ولماذا يعاودها على النظر؟ ان سلم يفعل كذا من قبل لماذا يفعل إذا سمع؟ لابد أن يجعل الإنسان من نفسه وقاية يقي نفسه من النار من حر جهنم لأنه لا محالة سوف يقف أمام ربه تبارك وتعالى نال مجد التقى فقد كان صواما بالنهار قواما بالليل مستغفرا بالاسحار، بكاء من خشية الله حتى خد الدمع خديه. حتى خد الدمع خديه يعني خد الدمع خديه ها تفتكر اي نعم كانه حفر خطين في وجهه تخيل خدود تخيل من شده البكاء من كثره البكاء تفتكر ده نظير دمعه او دمعتين دي من كثره البكاء كثره البكاء دايما العين بتبكي الدموع كأنها يعني خدت في وجهه خدودا عملت مجاري تمشي فيها مكان تمشي في الدموع كأن الدموع عرفت كيف تسيل عرفت كيف تسيل أصبح لها مكان لكن نحن لا نهتم بهذا ولا نعبأ بهذا ناس مهتمة إزاي بشرتها تبقى قوية وإزاي بشرطة تبقى وإزاي ما بقاش عجز وإزاي يعمل شد وجه لكن ما يفكرش إنه إزاي يبقى وجهه فيه علامات الخشوع علامات البكاء من خشية الله تبارك وتعالى حتى خد الدمع خديه إنه عبد الله بن عباس رباني أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأعلمها بكتاب الله وأفقهها بتأويله وأقدرها على النفوذ إلى أغواره أعلم الأمة بكتاب الله تبارك وتعالى ولد ابن عباس رضي الله عنه قبل الهجرة بثلاث سنوات ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان له ثلاث عشر سنة فقط 13 عشر سنه فقط انظر عمر صغير جدا عمر صغير ولكنه نال بهذا الميلاد المبارك شرف صحبه الرسول عليه الصلاه والسلام ومع ذلك فقد حفظ للمسلمين عن نبيهم 1660 وستين حديثا 1660 وستين حديث حفظهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتره الصغيره تخيل كده بدا يحفظ من اديه يعني ده عن 13 عشر سنه ثلاثه عشر سنه فقط كيف حفظ هذا القدر من الأحاديث؟ تعرف متى بدأ يلازم النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى؟ عند سن التمييز يعني عند سبع سنوات تقريبا سبع سنوات من سنة ست سنوات ست سنوات حفظة خلال هذه السنوات الست الف ستمية وستين حديث دول اللي هي أثبتت في, في البخاري في صحيحين الف ستمية وستين حديث غير الفقه العظيم والعلم الكثير الذي ناقله عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. تخيل هذا السن الصغير ينقل هذا العلم الكبير. أمر معجز، أمر معجز، أمر خارق للعادة. هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والإمام الشافعي رحمه الله مع أنه يعني يعني يعتبر قريب العهد جدا بينا بقى هن ننظر لابن عباس نجده من سنة 13 هجرية لكن الإمام الشافعي رحمه الله يقول حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين. حفظ القران هو عنده كم سنه سبع سنين طب ابن عباس كان حفظ القران هو عنده سبع سنين كان حفظ ولا لسه لكن لسه ما حفظت بس كان لسه بيحفظ كان سبع سنين بدا ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم هيبدا يحفظ اللي فاته ويحفظ الجديد اللي بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فامام الشافعي رحمه الله يقول حفظت القران ونبني سبع سنين وحفظت الموطا ونبن عشر يعني عشر سنين كان حفظ الموطا ويقول سهل التستري فمضيت إلى الكتاب فتعلمت القران وحفظته وانا ابن ست سنين التستري يقول حفظت القران هو عنده كم سنه ست سنين ست سنين نقول ايه ابنائنا ايه ما بيفهموش ابنائنا أغبية؟ لا والله ما اغبيه دول بيفهموا ويقدروا يحفظوا بس العيب من الاب العيب من المربي العيب من المربي هؤلاء الابناء فطرهم الله عز وجل على الإسلام فطره نقيه قابله لكل خير وكما سنرى لو أن هذا العود الطري عودته على الخير الاعتاده طفل صغير اللي هو بيقوله طفل معجز ويطلع يتنطط على المسرح ويغني ويمثل مش ده طفل معجز برده طب هو هو دوت المعجز في الأغاني وفي التمثيل وفي الرقص وفي الأشياء الهابطة مين اللي علمه تفتكر هو اتولد كده مش ممكن طبعا هذا مولود على فطره نقيه مش فطره منكوسه هذا من الذي علمه في واحد علمه مش كده في علمه. لماذا لم يهتم من علمه بتعليمه القرآن تخيل لو أننا نعلم أبناء القرآن من هذه الأعمار ست سنوات ست سنوات يحفظ القرآن كله مش صعبة ومش غريبة ومش عجيبة وممكن تحصل ست سنوات يحفظ القرآن ويحفظ بعدها الكتب الستة ويحفظ بعدها العلوم الشرعية ويدرس ويجلس على كرسي الإفتاء مبكرا ولم لا وقد جمع العلم جمع العلم لكن نحن عندنا وسائل تعليمية عقيمة إذا كانت وسائل التربية والتعليم فهي وسائل مدمرة وعقيمة يعني وسائل التربية والتعليم هذه اللي نتعلم في مدارسنا وسائل مدمرة وعقيمة لا تلد للأمة أي خير لا تلد للأمة أي خير والإنسان يتعجب كيف تكون هناك نظم تدمر شباب الأمة وتدمر مستقبل الأمة تجد مثلاً هذه النظم المطروحة أمامنا نظام مثلاً زي نظام السنوات العامة هذا كلنا طبعاً يعاني من السنوات العامة, العامة حتى ان الأبناء طافشوا من السنوات العامة أو يدخل إعدادية يقول لا خلاص أنا صنايع أنا صنايع مش على السنوي عام وهيجيب متين يعني ده مجموعة أكبر من المجموع الذي يقبل به في ثانوي عام لكنه يرغب بنفسه أن يتحول إلى هذا ال ال الاتجاه أنه يعمل في ثانوي صن صنايع أو ثانوي تجاري أو أي نوع من الثانوي غير الثانوي العام لماذا؟ لأن هذا الثانوي العام أصبح هو محط الانظار لتدمير شباب الأمة كل في بالسنة والعام دول بنسبة تسعة وتسعين في المية علمي ولا أدبي؟ أدبي أدبي يعني كلهم بمشية الله طاح سن ونجيب محفوظ وأنا أشيد وأشعار ويلا واللي يغني واللي يرقص هو ده الفن وهو ده الأدب هنطلع احنا من أدبي. هو الأدبي هو ده الأدب مش كده هو ده الأدب أين المهندس؟ أين الطبيب؟ أين المفكر؟ أين المخترع؟ أين عالم الضر؟ أين عالم الكمبيوتر؟ أين عالم التكنولوجيا؟ أين من يطور ما فيش خلاص ما مفيش اذا كان هو في المدرسة بحالها فصل واحد والفصل ده لسه هيتغرب ما تنساش ان هذا الفصل الواحد ده قائم على الحفظ ده قاعد يحفظ الكتاب وزي ما بيقولوا دخل في الامتحان رجعه عارف انت اللي بيرجع دخل في الامتحان اعزكم الله كده رجعه بعد الامتحان ينسى يدخل الكليه وقفها سنتين في اعدادي عشان يطلع من سنه اولى ده سنتين على الاقل عشان يبدا يفوق ويفهم المصطلحات ماشيه ازاي اذا ما كانش بتعلم. ثم ان هناك نظام هذا النظام خطره ليس في كونه لا يخرج فقط الطبيب او المهندس او مثقف المسلم لا ليس هذا فقط ولكن تخيل انك انت في سنتينيه ومسكين لاي ظرف من الظروف جبت 50% 60% ها هتعمل ايه بعد كده هتحول ادبي 50% هتعمل إيه؟ هتحول علمي ما انت علمي اصلا وهي ضيع ضياع طب وبعدين سنه كامله اهلك طبعا في البيت مساكين نفسهم تنجح خد يا ابن دروس وخد فلوس خد يا دروس وخد فلوس تقدر تاخد في دروس وفلوس انت شايف وحاسس ان العمليه خسرانه دي قضيه خسرانه يا اخوانا واحد جاب ستين في لو جاب 100% في هيبقى جاب ميه وستين على فيها التمانين مش هيقبل ولا حتى في كليه التربيه مش رح هيقبل بعد المجهود لو جاب 100% في الميه مش رح هيقبل طب بالله عليك راح يفزن مجهود ليه هو يفكر كده هايزن مجهود ليه هيقولك ابو يا, يا امي مش فهميني مش فاهميني فلوس ضايعة يوم واخد الفلوس رايح على مواقع النت بقى يدخل على النت ويتفرج على البليستيشن ويلعب ده لو كان محترم هيدخل يلعب بس لو كان شاب محترم هيدخل يلعب بس وبعد كده هيضيع وقته وعمره وفلوسه في الدخول على المواقع المخلة وشويه شوية البيت يبص يلاقي الابن بينحرف سلوكه بيتغير بيشتم امه بدا يتطول عليها بدا يرفع عليه وبدأ وبدا يضربها الله وبدا يسرق فلوسها اللي بيحصل ده كله ده ليه ده كله ده كان محترم ده كان ابن بار ده كان زي ما بيقولوا في البيت ملاك ايه اللي حصل إيه اللي حصل إنه حصل انحراف ومحدش حاسس بيه نتيجه ايه ده نتيجه النظام التعليمي الذي يدمر شباب الامه كم شاب بقى بالمنظر ده كم شاب بهذه الطريقه ولا مصر كلها خبراء بيجيبوا تسعينات وستة وتسعينات كم شاب بهذه الطريقه كم شاب بيتدمر بدري بدري يفضل سنه من عمره قاعد حاس انه بيتدمر واحد بيموت كل شوية كل شوية عمل يموت كل شوية عمال يتدمر تفتكر دوت هيحب مجتمعه تفتكر ده ممكن يخدم بلده تفتكر ده ممكن في يوم يضحي من اجل بلده هيقولك هي فين البلد وهضحي ليه دول عملوا فيه وعملوا مشكلة هذا لا يمكن أن يتعامل مع أفراد المجتمع مش ممكن تجده شخص نافع بل ده هو شخص ملقاش ينقذه ملقاش ياخد بيديه عشان يكون شاب ناجح وبالتالي أشعر ان المجتمع كله شريك في فشله شريك في قتله تطلع بقى الشخصيات والعصابات يطلع اللي بيتجر المخدرات ليه نسبه المخدرات كترت وليه نسبه اللي بيتجروا في المخدرات كترت وليه بقى التجاره رائجه والنهارده اللي معاه بس ملاليم يرميها في المخدرات يكسب ملايين ليه خلاص بطاله بطاله هو شاف انه فاشل هو شاف انه فشل خلاص مين اللي غرس الروح ديت في الشباب مين اللي غرس مين ان الروح دي تبقى موجودة في الشباب إنه يشعر إنه شباب فاشل ما قدرش يعمل حاجة ما قدرش يتحرك ما قدرش ينجز أي حاجة حتى لو لقى المسلمين بيتذبحوا قدامه ما قدرش يعمل حاجة خلاص بقى عاجز يقول لك أنقذهم ليه اساعدهم ليه هو حد يساعدني تقول لك اخواننا دول طب في غزه بيتقتلوا يقول لك برضو تلقى النظام التعليمي فاسد عنده مفيش أي روح عنده للبذل والعطاء تقوله لإخوانك دول مسلمين دول بيحصل لهم لا تجد الحب ولا الولاء وهذه أزمة هذه أزمة لأن المسلمين كلهم جسد واحد جسد واحد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والصهر لابد أن يعلم الشباب أن أعداء الإسلام هم أعداء الإسلام اليهود هؤلاء أعداء الإسلام منذ اللحظة الأولى منذ البداية نحكي لكم موقف صغير حدث مع أم المؤمنين صفيه رضي الله عنها هذا موقف قديم لكنه بيكرر وحتى تتأكد ان عداوه اليهود للمسلمين عداوة متاصله وأنه عندما يقتل إخواننا في غزة أو في فلسطين هذا هو ما قدر عليه ده واضح اقتلنا وإحنا هنا كان قتلنا لو استطاع أن يأتي برقابنا جميعا هنا لفعل ولكنه يفعل هناك بإخواننا ما يفعل يقتلهم ويسرقهم ويفعل بهم كذا وكذا وكذا وللاسف نجد السلبية السلبية من كل من يحيطون بهذه الدولة الصغيرة أو لا نقول دولة مجتمع صغير لا نقول مجتمع إخواننا في الله هؤلاء من يناصرهم من يساندهم من يقب بجوارهم من يدعو لهم من يتتبع اخبارهم من يلاحقهم من ينظر إلى أحوالهم من إذا كانت الحكومات لا تنظر هل الشعوب أيضا لا تنظر نقول الحكومات متورطة في مؤتمرات ومؤامرات وخطط متورطة خلاص معاهدة ومعاهدة والحكومات متورطة طب الشعوب متورطة انت روحك فين؟ قلبك فين؟ دينك فين؟ انظر إلى هذه العبارة عداوته ما حييت عداوته ما حييت ما هذا العنوان؟ يقول هذا الشعار الذي رفعه اليهودي الحاقد حيي بن أخطب وهو ما يعتقده كل يهودي على اختلاف الزمان والمكان عداوته ما حييت هذا شعار شعار رفعوا هذا اليهودي الماكر حيي بن اخطب من زمان جدا جدا لكن الأصل عداوته ما بقيت إن هو مهما عرف من الحق هو يعادي النبي صلى الله عليه وسلم ويعادي هذا الدين هذه العقيدة هي عقيدة اليهود في كل زمان وفي كل مكان عداوته ما بقيت عداوته ما حييت قال كل اليهود يجتمعون على هدف أسود وشعار حاقد ألا وهو حرب الإسلام والمسلمين ومعادتهم حتى الموت يعني الحرب دائرة ودائرة بيننا وبين هؤلاء اليهود حتى الموت هم يعتقدون هذا ونحن أيضا نعتقد هذا اعتقادا جازما أنه لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله الى الغرقد فإنه من شجر اليهود انظر من الذي يتكلم الشجر والحجر يا مسلم قال يا مسلم ما قال يا ديمقراطي ولا قال يا شيوعي ولا قال يا علماني ولا قال يا مدني ولا قال يا قومي قال يا عبد الله حتى ما قال يا فلسطيني وما قال يا مصري وما قال يا ليبي كل هذه العروق كل هذه العصبيات كل هذه القوميات ملغية يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتل انظر إلى الحرب حرب أبدية حرب مستمرة حرب إلى قيام الساعه لا تقوم الساعه حتى يحارب المسلمون اليهود فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر وهذه عادة اليهود إذا رأوا شيء يختبئون خلفه اختبؤ جبناء دائما يتعاملون هكذا من وراء جدر. من وراء أستور، لا يبارزون الناس، لا يظهرون على حقيقتهم، هكذا الأمر، تحكي أم المؤمنين صفية بنت حيي ابن أخطب عن حال والدها، فأم صفية بنت حيي، أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم ممن عليها الله عز وجل بزواجها من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن تحكي فيما مضى، تقول سمعت عمي صفية بنت حيي تحكي عن حال والدها، حينما عاد من قباء، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، كان حيي راح يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يعرف هو ده النبي صلى الله عليه وسلم، لأ لا، فتقول فسمعت عمي أبا ياسر، يقول لأبي أهو هو؟ هو هو؟ هو, هو ده اللي انت شفته؟ يعرف صفته في التوراة، ولذلك هو بيسأله، أبو ياسر ده بيسأله، بيقول له أهو هو؟ تعرفه؟ قال أهو هو؟ قال نعم والله، قال نعم والله هو هو الذي ذكر في التوراة قال تعرفه بنعته وصفته عرف بالنعت والصفة زي ما موصوف بالضبط قال تعرفه بنعته وصفته قال نعم قال نعم والله تعرفه بنعته وصفته قال فماذا في نفسك منه اقرارك بعدما عرفت انه نبي بعدما عرفت انه مرسل بعدما عرفت ان موسى عليه السلام اخبر عنه ووصفه ونعته ما في نفسك منه قال عداوته والله ما بقيت انظر إلى عمق الى انظر إلى عمق هذه الحرب قال عداوته والله ما حييت. هي ليست عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام فحسب بل للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم عداوته والله ما بقيت حينما ننظر إلى هذه العبارات عبارات سجلها التاريخ عبارات لم يتراجع عنها لحيي ابن اخطب ولا اليهود حتى عصرنا هذا لأنها شعارات بل لأنها استراتيجية يسيرون فيها عداوته ما بقيت يعدون الإسلام يعدون المسلمين في كل مكان ولذلك لا تستغرب ما يحدث في غزة هذا قليل من كثير هذا قليل من كثير ولكن هل يستمر الحال على هذا هل يستمر هذا الوضع كما هو أم لابد من التغيير قطع لا بد ان يتغير قطع لا بد ان يتغير الحال والله سبحانه وتعالى ناصر امته وناصر حزبه ومؤيده فان الله عز وجل يدافع عن الذين امنوا ولكننا نحتاج الى مزيد ايمان مزيد ثقه بالله سبحانه وتعالى وان نلجا الى الله عز وجل بالدعاء دعاء قوي اذا كنا لا نستطيع ان نتجاوز اماكننا هذه لكننا نستطيع بدعائنا أن نتجاوز كل الحدود وأن نخترق كل العوائق ولا يقف أمامنا شيء بدعاء مخلص انظر كم رجل يجلس المسجد وكم رجل يجلس أمام التلفاز ينظر إلى المنباريات وإلى هذه الأولمبيات انظر انظر إلى الهتافات رجل يقول عداوته والله ما حييت والآخر يحيي ويهتف انظر يحيي ويهتف وينتظر المنتخب وينتظر غيره هذا يفوز وهذا يخسر إذا كانت القلوب والعقول منشغلة بهذه الكرة منشغله بهذا اللهو كيف يكون النصر كيف يكون النصر لابد أن ترجع الأمة إلى دينها حتى تراجعوا دينكم حتى ترجعوا إلى دينكم لابد أن يكون من عود حميد إلى هذا الدين الكريم حتى نستطيع أن نرفع أكف الضراعه إلى الله سبحانه وتعالى فندعو فيستجاب لنا أما ونحن نله ونلعب وقليل ما نذكر ربنا عز وجل ثم ندعو في أوقات فراغنا هكذا, هكذا هذا, الدعاء هذا دعاء ضعيف هذا دعاء قد لا يستجاب قد لا يرفع لأنه من أطراف الألسن نحتاج إلى ادعيه من القلوب من الأعماق وإذا كنا لا نملك إلا هذا السلاح فعلينا أن نستخدمه علينا أن نستغله لا يكون عندك سلاح قوي وت... ولا ولا تستخدمه تهمله هكذا استخدم هذا الدعاء مع قوته استخدمه اذا كنا نحن محاصرين ونحن ضعفاء ونحن لا نستطيع ان نفعل هذا أو نفعل شيء لا أقل من أن ندعو الله سبحانه وتعالى نتوجه الله عز وجل بالدعاء نرفع أكف الضراع الى الله بخشوع نتقرب الى الله عز بمزيد من الاعمال الصالحة باخلاص لله سبحانه وتعالى أن يكشف عن الامه باسرها الغم والهم والكرب انما يحدث في غزه هذا هي يحدث في بقعة صغيرة من بقاع الأرض ولكننا لو تعقبنا أحوال المسلمين في بقاع العالم لوجدنا لو بحيرات من الدماء كهذه موجودة في أماكن كثيرة ولكننا لم نتعقب هذه الأحوال لكننا لم ننظر إليها إن المسلمين في وقتنا الحاضر يحتاجون إلى التضامن يحتاجون إلى التلاحم يحتاجون إلى أن يكونوا جسد واحد يحتاجون أن يكونوا قلبا واحدا نحتاج أيضا إلى أن ندعو ربنا عز وجل بصدق وإخلاص وأن نحسن, نحسن في طاعتنا وعبادتنا لله عز وجل حتى يكون دعاءنا أرجى للقبول وإن استطعنا أن نبذل أي شيء لابد أن نبذله لو وجدنا بابا للإنفاق في سبيل الله عز وجل أي باب, أي باب يمكننا الانفاق فيه أو بذل فيه أو أي شيء نقدمه لنصرة المسلمين في أي مكان وفي أي بقع من بقاع الأرض علينا أن نبادر علينا أن نساهم علينا أن نشترك وإن لم نجد فعلينا أن نتحرك بإيجابية بدعائنا ونقل هذه الاخبار إلى إخواننا لا لتطبيتهم ولكن لحثهم ودفعهم إلى الدعاء وإلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى إذا كنا نحن لا نستطيع أن نخترق الحدود لا بدبابات ولا بأسلحة فتاكة لكننا نستطيع كما ذكرنا أن نخترق هذه الحدود بدعائنا لله عز وجل لماذا لا نحرك الأمة إلى الدعاء تخيل؟ لو ان كل واحد حرك معاه واحد واتنين وتلاتة علشان يدعو بس علشان يدعو بس مش هولك يمسك حجر ويحدفه لا لا لا عشان يدعو بس بقلوب مخلصه بقلوب صادقه ما فيش في السبعين مليون دول واحد يستجب له إذا احنا محتاجين فعلا لاعاده صياغه لو ما فيش واحد يستجب له إذا احنا محتاجين فعلا لاعاده نظر في ايماننا واخلاصنا وقربنا من ربنا عز وجل لكننا يجب علينا أن نحسن الظن بربنا عز وجل فإحنا نبذل الجهد في الدعاء بإخلاص لله سبحانه وتعالى نتقرب إلى الله عز وجل بالاعمال الصالحة وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكشف عن إخواننا هذا الهم وهذا الغم وأن ينصرهم على اعدائهم وأن يمزق هؤلاء اليهود وأن يشردهم في الأرض وأن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يهلكهم وأن يجعل النصر عليهم عاجلا غير آجل وأن يصبر إخواننا وأن يصبر هؤلاء الذين يصابون في أسرهم وفي أموالهم وفي ديارهم وفي حياتهم لابد أن نعيش مع إخواننا قلبا وقالبا هذا اليهودي يقول عداوته ما حييت وأنت توالي اليهود وأنت تناصر اليهود وأنت تدعم اليهود لابد من, موقف. لابد من موقف نأخذه تجاه هؤلاء اليهود وكما ذكرنا هناك فرق بين الحكومات وبين الأشخاص دع الحكومات تفعل ما تشاء ولكنك أنت شخص من الذي يحاسبك أنت شخص هل يعاقبك أحد إذا دعوت هل يعاقبك أحد إذا فعلت خير لا, لا يعاقبك ولكن عليك أن الى الله عز وجل وأن تفكر كيف تكون نصرتك لدين الله تبارك وتعالى إن العمل لدين الله عز وجل قضية هامه قضية عظيمة لابد أن يسعى كل واحد منا لنصرة هذا الدين بقدر ما يستطيع إذا كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه نصر الدين بحفظ السنة وهل ترى بعد هذا الحفظ نصر لهذا الدين تجد انظر من نصره للدين أن يحفظ لك الدين تخيل لو أن عبد الله بن عباس لم يحفظ وابو هريره لم يحفظ وعبد الله بن عمر لم يحفظ ماذا سنجد من تراث نبينا صلى الله عليه وسلم هل تكون لهذه الأمة مرجعية هل تكون لهذه الأمة أصول دينية يرجعون إليها ما كنت نشتاكل حاجه لكنهم بذلوا للدين صورة من صور البذل صورة من صور التضحية أنه يسخر نفسه لخدمة هذا الدين للعمل لهذا الدين كيف يحفظ الدين يحفظه حتى يكون مرجع لهذه الأمة ترجع إليه لو أنه لم يحفظ لتاهت الأمة في ضلالات البدع والخرافات وانحرفت عن المنهج لكن بحفظ هذا وغيره وغيره لسنة النبي صلى الله عليه وسلم عبرت هذه الأمة وصندت هذه الأمة أمام هذه الحروب المتواليه على مر العصور انظر إلى الحضارات كم من حضارة هلكت وفنيت ولم نسمع لها الخبر لكن الإسلام مرة ومرة دولة ساعة وساعة مرة ينتصر ومرة ينهزم مرة ينتصر ومره ينهزم لكن هل مات الإسلام هل ماتت دوله الإسلام لا لا ولن تموت لا ولن تموت لأن الله عز وجل وعدنا بهذا الله عز وجل ناصر هذه الأمة ولكن لابد من رجال يغيروا ما بأنفسهم كما قال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما ذكرنا أمه عندما راها النبي صلى الله عليه وسلم بشرها بأنها تحمل غلاما فيها استغربت كيف هذا وأمرها أنها إذا وضعته أن تأتي به وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وفعلا كانت حامل في هذا الغلام ولما وضعته حملته قال ولما وضعته أمه حملته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه بريقه فكان أول ما دخل جوفه ريق النبي المبارك الطاهر صلى الله عليه وسلم ودخلت معه التقوى والحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا مع أول شيء يمس جوف هذا الصبي الصغير تكون هذا هذه الثمرات وهذا الريق المبارك ريق النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الطمرات الصغيرات اليسيرات التي تدخل إلى جوفه ببركة مضغ النبي صلى الله عليه وسلم لها وخلطه إياها بلعابه صلى الله عليه وسلم وريقه تدخل في بطنه ويدخل معها الخير والبركة والحكمة في جوف هذا الغلام الصغير قال ولما وضعته أمه حملته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه بريقه صلى الله عليه وسلم نقف قليلا مع قول المؤلف فلما وضعته أمه حملته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاركون فلما حملته أمه فلما وضعته أمه حملته إلى رسول الله حملته إلى رسول الله ممكن نستفيد إيه من حملته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركزوا بقى شوية فكروا ركزوا بسرعة فلما وضعته أمه حملته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل سرعة تنفيذ الأمر وسلم مش ناسية أول ما وضعت حملها عملت فيه في عليه وسلم فضل صلى النبي صلى الله عليه وسلم إيه تاني أم قولوا سرعة تنفيذ الأمر بس دي وسلم الوحيدة ها حملته عليه حب الخير. أن... فضل صلى الله عليه ماشي جواز حمل الرضيع إلى العالم حتى يعني يحنكه تفضل <تصفيق> نعم مع الألم الذي تشعر به الأم لكنها حملت رضيعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم طب دين منها ايه مع الألم تحمل والدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم باستجابة ايه ماشي ايه أي نعم مهمة جدا اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الأطفال إنه لما راها قال لها أخبرها أنها حامل ثم قال لها متابعا للأمر إذا وضعته فأتي به يعني الموضوع مش منسي لما وضعته جيب ماذا فعل حنكه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له ماشي فهذا انتبه من تفعل هذا أم صالحة أم أم لا تعرف شيء عن دين الله أم صالحة وهذا يؤكد ضرورة اختيار الزوجة الصالحة إنك أنت تختار زوجة صالحة تبقى فاهمه عارفة إن لما مولودها يتولد الأصول انها تحنكه إنها تذهب به إلى أحد من العلماء يبدأ يحنكه ويدعو له تلتمس فيه تطبيق السنة إذن اختيار الزوجة مهم واختيار الزوجة من حق من؟ من حق الآباء أم من حق الأبناء؟ من حق من؟ اختار الزوجة ها من حق الأبناء ولا من حق الآباء؟ سؤال محير وليه؟ من حق الاثنين؟ من حق الاباء الابناء من حق الابناء انك انت تختار له أم صالحة. تخيل لو ان هذه الأم غير صالحة. كانت هتحمله للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت هتحطه في الهون؟ ولا تحطه في الغربال؟ وتدق على رأسه بالهون؟ ودب على دماغه واسمع كلام أبوك اسمع كلام أمك واسمع كلام أبوك اسمع كلام مش واسمع كلام سبتك وكنا يدخل في المتاهات دي لو هي أم لا عنداش فكرة بالدين. لكن الأم الصالح تنفذ أمر ربها تبارك وتعالى. ماشي ايه تاني من الفوائد؟ امم ايه تاني؟ فضل. ماشي النبى مبشرها وهي ذهبت تخبره. امم ماشي ايه تاني؟ خلاص كده يعني؟ فضل. نعم ان هو يحمل يحمل العلم صيغه جميلة جدا ايضا مهم في هذه في قوله حملته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول إن لم تستطع أن تصل إلى الخير بنفسك لصغر سنك أو عجزك أو ضعفك فلا بأس أن يحملك الآخرين فلا بأس أن يحملك الآخرين إن لم تستطع أنت أن تصل إلى الخير بنفسك لصغرك لضعفك لعجزك فلا بأس أن يحملك الآخرين ممكن غيرك يحملك على طاعة الله عز وجل ممكن غيرك يأخذ بأيديك حتى يرشدك إلى طريق الله سبحانه وتعالى وهذا الذي يؤكده العلماء إن قضية التربية قضية خطيرة جدا وقضية مهمة جدا لأنه من الذي يأخذ بيد الطفل الصغير من المهد حتى ينتقل به مراحل العمر المربي الذي يقوم بدور التربية الوالدين في المقام الأول ثم من يقوم بالتربيه إذا كان معلم، إذا كان مربي، إذا كان عالم، الذي يقوم هذا هو الذي ينقل الخير إلى الآخرين هذا طفل صغير من الذي يعلمه؟ من الذي يفقهه؟ هذا طفلك ربما يعجز أن يصل إلى الخير بنفسه فإن كان هناك المربي الواعي، الناصح، الأمين هو الذي يأخذ هذا الطفل ويحمله إلى مصادر الخير ومنابع الخير أحياناً ابناءنا يكونوا صغار في السن من الذي يرشدهم؟ ومن الذي يوجههم؟ لابد من ناصح ومرشد وأمين يأخذ بأيديهم إلى منابع الخير حيث يتعلمون وحيث يتم التربية وهذا هو بداية الخير أن تتنسك على يد أهل سنة أن تتنسك على عالم أن تتنسك على يد عابد طائع لله سبحانه وتعالى قضية التربية هذه قضية عظيمة جدا وفيها بعض الكلمات فرأي العلماء في تربية الأولاد نبدأ برأي العلماء في تربية الأولاد يقول إمام الغزالي رحمه الله إن الصبي أمان عند والديه الصبي أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش قلب الغلام قلب الابن الصغير زي جوهرة نقية ما فاش أي نقش فاش أي شوائب نقية خالية من كل نقش وصورة وهو قابل لكل ما ينقش فيه هذا القلب قابل لكل ما ينقش فيه لو نأجت فيه خير هيدخل الخير لو نأجت فيه شر هيدخل إيه؟ هيدخل الشر لو عودت ابنك من الصغر إنه يحفظ القرآن ويأتي معك إلى المسجد ويحفظ السنة ويحترم العلماء هيكبر على كده لكن لو عودته إنه يشتم خاله ويشتم ابوه ويشتم امه ويشتم الناس ماشية في الشارع هبوسة لئي ببساطة جدا بيشتمهم وهو مش حسن وبيعمل مشكلة مش بيعمل حاجة غلط لأنه هو فاهم ان ده اللي اتربى عليه وإن أبوه أكيد بيعرف فمش معقول يكون ربا غلط فبيقول زيه الولد الصغير بص لي بيشرب سجارة ليه هو شاف أبوه بيشرب سجارة فعمل زيه أبوه ما فيش منه منه له ولذلك يقلده ويفعل مثله فقلب الغلام قلب نقي كالجوهرة لم ينقش فيه شيء وهو مائل إلى كل ما يمال به إليه فإن عوض الخير وعلمه نشأ عليه لو تعلم الخير خلاص هينشأ الخير طيب ولم يتعود الخير يبقى هينشا على غيره لو تعلم الخير نشا عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه في هذا يعني في هذا الثواب ابواه وكل معلم علمه وكل مربي وكل مؤدب وكل من عوده الخير وابعده عن الشر كل دول ياخذ أجر ثوابه كل واحد علمه الخير سواء أبوه أو معلمه أو مؤدبه أو إمام المسجد أي واحد من دول شارك في تعويضه الخير وإبعاده عن الشر فهو له الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى ويقول أيضا الأستاذ محمد نور سويد حرص الإسلام على الأسرة وشدد عنايته بها لتكون المحضن الهادي المستقر للطفل شدد على الأسرة الإسلام اهتم بالأسرة وأن الأسرة تكون مترابطة، لا يكون فيها شقاق، لا يكون فيها نزاع، لا يكون فيها خلاف، أكد على ضرورة الترابط الأسري، وأن هذه الأسرة تكون هي المحضن الهادي المستقر للطفل، ولتكون موطن التأثير الأكبر في مجال التربية، أن الأسرة تبقى هي المصدر الأساسي للتوجيه والتربيه، هذا ما كان يريدون، أن الأسرة هي اللي تكون المصدر الأساسي للتوجيه، وأن الأسرة تكون هي المصدر الأساسي للتربيه، ولكن هل هذا حاصل في حياتنا الآن؟ هل الأسرة الآن؟ هي مصدر التعليم؟ هي مصدر التوجيه؟ هي مصدر التأديب؟ هي مصدر التربية؟ هل الأسرة هي مصدر هذه الأشياء؟ لا للأسف احيانا نجد أن الأسرة هي مصدر الافساد. مصدر الإتلاف مصدر إبعاد الأبناء عن دين الله تبارك وتعالى هناك مؤسسات كثيرة أصبحت تؤثر غير الأسرة اليوم اصبح التلفاز يؤثر النت يؤثر المدرسة تؤثر الرفاق في الشارع يؤثرون الرفاق في المدرسه يؤثرون المسجد ايضا يؤثر انظر مؤسسات كثيره جدا اصبحت توجه واصبحت تربي واصبحت بمن يقتدي الطالب بمن يقتدي بوالده ام بمعلمه ام بامام المسجد ام برفقائه في الشارع بمن بمن يقتدي ام بكبار في بلاده ودولته ما هو برضو شاب وعايش في البلد يقترب مين بمن يقتدي ولهذا لكثره مصادر التربية ولكثرة مصادر التوجيه أصبح هناك نوع من الشتات التشتيت لأبناء هذه الأمة ولذلك إذا أردنا تربية سليمة فلا بد من توحيد مصدر التلقي لو أردنا تربية سليمة لابد من توحيد مصدر التلقي ولو على الأقل في المرحلة الأولى إن الأبناء ينشأون على مصدر واحد وتوجيه واحد حتى يكبرون وبعد ذلك يمكن أن نفتح عليهم أبواب كثيرة ويقول الأستاذ عبد الرحمن النحلاوي لا تحقيق لشريعة الله إلا بتربية النفس والجيل والمجتمع على الإيمان بالله ومراقبته والخضوع له وحده ومن هنا كانت التربية الإسلامية فريضة في أعناق جميع الآباء والمعلمين وأمانة يحملها الجيل للجيل الذي بعده ويؤديها المربون للناشئين وكان الويل لمن يخون هذه الأمانة أو ينحرف بها عن هدفها أو يسيء تفسيرها أو يغير محتواها, محتواها هذا الكلام كلام جميل جدا يقول لا تحقيق لشجاعة الله إلا بتربية النفس والجيل والمجتمع على إيه؟ على الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومراقبته والخضوع له لابد أن يتربى الجيل على الإيمان بالله على مراقبة الله عز وجل على الخضوع لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له وإن هذه التربية أصبحت أمانة في أعناق المعلمين أعناق الآباء أعناق المربين يجب عليهم أن ينقلوها جيلا بعد جيل وأيضا يقول الشيخ محمد جميل زينو إن مهمة المربي عظيمة جدا وعمله من أشرف الأعمال مهمة المربي مهمة عظيمة جدا وعمل الذي يقوم به هذا من أشرف الأعمال إذا أتقنه وأخلص لله تعالى فيه ورب الأبناء التربية الإسلامية الصحيحة لو فعلا الإنسان اهتم بتربيه الأبناء وربهم التربية الإسلامية الصحيحة فهو يقوم بأخطر الأدوار وأهم الأعمال إذ إنه ينشئ للأمة جيلا جديدا يعبد الله تبارك وتعالى والمربي يشمل المدرس والمدرسة والمعلم والمعلمة ويشمل الأب والأم وكل من يرعى الأولاد أيضا يكون المربي ويشارك في الأجر والثواب الذي يأخذه عند الله تبارك وتعالى. فالتربيه الصحيحة قوامها الكتاب والسنة التربية الصحيحة السليمة قوامها الكتاب والسنة حتى يتربى الشباب على طاعة الله عز وجل وعلى شريعة الله عز وجل هناك مسؤولية عظيمة من الآباء نحو الأبناء الله عز وجل حملهم هذه الأمانة وهذه المسؤولية، فالإمام بن القيم رحمه الله يقول: فمن أهمل تعليم ولده وما ما ينفعه وتركه سدى، من يهمل من يهمل تعليم ولده وما ينفع ابنه يهمله ويترك ابنه هكذا سدى، فقد أساء غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء. انظر أكثر الأولاد جاء فسادهم من قبل من؟ من قبل الآباء مرة أخرى يقول فمن أهمل تعليم ولده ما ينفع وتركه سدى فقد أساء غاية الإساءة وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالوهم لهم وترك تعليمهم فرائد الدين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فضاعوا صغارا وضاعوا كذلك كبارا ولم ينفعوا آباءهم ولم ينفعوا أنفسهم كما عاتب بعضهم ولد على العقوق فقال يا أبتي إنك عققتني صغيرة فأققتك كبيرة وأضعتني وليدا فأضعتك شيفا هذا الرجل يعاتب ابنه يقول له يعني الابن الأب يعاتب ابنه لماذا تعقني فالابن يقول يا أبتي إنك عققتني صغيرة يعني الأب عقق ابنه قبل ما يولد هذا الابن إما باختيار زوجة غير صالحة أو أنه بعد ولد لم يهتم بتربيته وتنشئته قال يا أبتي إنك عققتني صغيرة فعققتك كبيرة وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا هذه مسؤولية الأباء والأمهات نحو ابنائهم يجب عليهم أن يهتموا بتربيتهم على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلا انحرف الأبناء كثير من الأباء يسأل للأبناء بأنحرفهم من السبب في انحراف الأبناء محدش بيتخيل انه ممكن يكون هو هو نفسه سبب في انحراف أبنائه كثرة التدليل ربما تكون سبب في انحراف الأبناء كثرة الحرمان ربما تكون سبب في انحراف الأبناء إذن يجب علينا أن نتعلم كيف نربي أبناءنا كيف نعلم أبناءنا حتى نخرج للأمة جيلا يعبد الله سبحانه وتعالى لا يشرك به شيئا خضية التربية خاضية كانت ملحة ليست الآن فقط، ولكنها ملحة من قديم، من قديم، من عهد الصحابة ومن عهد التابعين وغيرهم رضي الله عنهم. هذه مواقف كثيرة وعبارات ننقلها لكم عن كلامهم في اهتمامهم بابنائهم. فروى الجاحظ أن عقبة ابن أبي سليمان ابن أبي سفيان لما دفع ولده إلى المؤدب، انظر إلى المؤدب، كان في الفطرة. يعني بعد مئة سنة أو مئتين سنة من الهجرة انشغل الناس بالدنيا والحروب والجهاد والعلم وما إلى ذلك فأصبح الأبناء في خطر إذ كان الآباء في حروب وخارج البلاد إما في تجارة أو في غيرها أصبح الأبناء في خطر فماذا فعل الآباء أتوا بمربين ليعلموا ويؤدبوا أبناءهم في البيوت وفي المساجد أتى بمؤدب مؤدب يربي ابنه وهذا من من من ضرورة التربية وأهميتها وخطوراتها إن الأب يعرف خطورة التربية ولذلك إذا كان هو غير فاضي مثلا أو منشغل ماذا يفعل يترك أبنائه هكذا ولا مش فاضي لا لا يتركهم أجمع ولكنه يسعى إلى من يعلمهم إلى من يربيهم يأخذ بأيديهم إما أن هو يدفعهم إلى المساجد فيتعلم ويتربوا أو يأتي لهم بمربي فيعلمهم ويربيهم ويؤدبهم فهذا ما يرويه الجاحظ يقول روى الجاحظ أن عقبة ابن أبي سفيان لما دفع ولده إلى المؤدب قال له انظر بوجه الكلام إلى المؤدب الذي سوف يربي ولده يقول له ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بني إصلاح نفسك والأول حاجة تبدأها في إصلاح ابني تصلح ايه تصلح نفسك هو يأتي بمؤدب ومربي حتى يعلم ابنه فبيتذكره بيقول له خد بالك أول حاجة تعملها في تربية ابني وإصلاح ابني إنك تعمل إيه؟ إنك تصلح نفسك نفسك ما ينفعش المربي ما يبقاش قدوة ما ينفعش المربي يأمر بشيء ولا يأتيه المربي لابد أن يكون نموذجا فريدا نموذجا مميزا يعبد الله تبارك وتعالى فيراه الناس فيعبدون الله كما يفعل يفعل فيفعل مثله كما يتحرك تحرك الأبناء مثله بالضبط ولذلك يجب على الإنسان أن هو يراقب أخلاقه يراقب سلوكه يراقب عبدته يراقب علمه لله تبارك هلو بيعلم، هل هو بتعلم بيدرس عنده دراسة يدرسها ويرتقي ويتقدم حفظه قيامه صيامه ماذا يفعل هل هو طائع لله عز وجل هو كثير الذكر كثير التلاوة هل هو قريب من ربه عز وجل أخلاقه كيف تكون هي أخلاق حسنة؟ أخلاق محمودة؟ اما أخلاق سيئة ذميمة لأن هذه الأخلاق وهذه السلوكيات وهذه المعاملات وهذه العبادات تنتقل بدورها إلى من يعلم وإلى من يؤدب وإلى من يربي فقال ليكن اول ما تبدأ به من إصلاح بني إصلاح نفسك فإن اعينهم معقودة بعينك عينيهم عليك عينيهم عليك. اللي إن أنت تعمله هم بيعملوا زيه فالحسن عندهم ما استحسنت والقبيح عندهم ما استقبحت انظر المتربي الطالب الابن ينظر إلى المعلم ما يفعله المعلم بيعتبره الابن ده شيء حسن ما لا يفعله المعلم ويستقبحه الابن بيعتبره ده شيء قبيح ما يعملوش إذا مسألة بقت خطيرة البيت قدوه اللي انت هتعمله الابن هيعمل زيه اللي انت مش هتعمله الابن هيتركه فماذا تفعل لابد ان انت تكون نموذج فريد من أين نأتي بهذا النموذج نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم إذا فعلنا مثله وحذونا حذوه صلى الله عليه وسلم تكونت لدينا هذه الشخصيات التي تربي كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلمهم سير الحكماء واخلاق الأدباء وتهددهم به. قال علمهم السير وتهددهم به. يعني من يعملوا حاجة قلهم إيه هددهم بيه هؤلاء ابوك أقول له طبعا ده أبوه سلطان ابو امير فمول هقول لابوك تبقى كبيره قوي وزمان الله يرحمهم بقى كانوا بيخافوا من ابوهم تقول له هقول لابوك كان يترعش وكان يجي يعني لكن دلوقتي بقى تقول له اقول لابوك يقول لك تبص هو اهو محمود كلمه يعني حاجه خد تكلمه فهو بيقول له أدبهم بيه اس كان في شيء أدبهم بيه وادبهم ب دوني ادبهم ب دوني. دوني يعني ادبهم ب دوني يعني ادبهم بيا من ورايا ادبهم بيا من ورايا خوفهم بيا بس مش قدامي ما تجيش قدام الراجل وتقول له ايه ما تجيش مثلا ال الأخ اهو الابن الصغير وابوه تقوم انت بتشتكي لابن الصغير تقول له بس هقول لابوك هو واقف قدامي طب بعدين انت ما كده خلاص ما كده اتكسر الحاجز لا انت هددوا وابوه مش واقف حتى يكون للتهديد قيمته فقال ادبهم أو هددهم بي دوني وكن لهم كالطبيب كن لهم كالطبيب شوف المربي دوره زي الدكتور بالضبط الدكتور ده بيوصف الدواء قبل ما يحدد الداء ولا بيوصف الداء الأول وبعدين يحدد الدواء يكشف الداء الاول مش كده؟ يكشف الداء فانت بدايه لابد أن تتعرف على الأبناء وتعرف ما عندهم من سلبيات وما عندهم من مشاكل اكشف الداء ثم بعد ذلك حدد الدواء وحدد العلاج والعلاج هل هو قرص واحد ولا ممكن يكون عده اقراص وعده حقن وعده وعده العلاج ماهوش ابره واحده ولا قرص واحد لا العلاج ممكن يطول وبالذات العلاج الاخلاقي والعلاج السلوكي والعلاج النفسي هذا يحتاج إلى وقت افرض مثلا طالب عندك يكذب طالب عندك يسرق تفتكر ان هو هيبطل سرقه من اول نصيحه او وعظ هيبطل كذبه من اول ما تذكره وتوعده وتقول له خلاص ما تكذبش تفتكر يعني اول مره خلاص مش ممكن طبعا لازم تتخيل ان دوت ممكن يكذب كمان مرة وهو مش قصده وكان متضايق قوي مره كمان وكان محروج ومره تانية وكان بيحارب نفسه كل ديت صور ان هو هيبطل كذبه فانت لابد ان تدرك ان الامر قد ينتهي العلاج هياخد وقته العلاج ياخد وقت لكن لابد من متابعه العلاج ما ان انا اصف دواء ولا أتابع العلاج لازم انت بتوصف الدواء تفضل تتابع في تحسن ما فيش تحسن مش يمكن المريض يموت في ايديك مش يمكن المريض يموت ممكن نتيجة انك انت بتو... يعني اصرفت في العلاج شوية اديت حقن كثيره اديت علاج لا العلاج يكون على قدر الداء وبالمتابعة يتم الشفاء باذن الله تبارك وتعالى قال وكلهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتى يعرف الداء حتى يعرف الداء ساع بتحصل مشكله قدامك تيجي تنجام زعقله وتقوله له هتهدده ولا ما هقول لابوك الله انت مش تعرف المشكلة حصلت ليه اصلا مش نعرف المشكله حصلت ليه الأول المفترض نعرف الداء نصل إلى حقيقة الامر ليه حصل كده ولما نعرف ليه حصل كده نقدر نقول كفايه نهدده بابو ولا كفايه نزعقله كفايه نضربه كفايه نحرمه من مصروفه كفايه كفايه ايه العلاج اللي هناخده بس الاول نحدد الداء المرض المرض حصل ليه قال وكلهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتى يعرف الداء ولا تكن على عفر مني فإني قال تكلت كفاية منك. ولو لا تكن على عفر مني يعني أنت مش حسابلي يا قوي يعني. ما توش مرضش ضربه عشان أنت أبوه. ما ضرنتش ضربه عشان دابني فلان. ما ضرنتش أشد عليه عشان دابني الأخ فلان أو ابن شيخ فلان لا شد عليه. طالما هو يحتاج للتأجيج أدبه. حتى لو ابن شيخ فلان وابن فلان وابن فلان. وابن فلان. لأن أبناء العلماء وأبناء مشيخنا يحتاجون إلى من يساعد في تربيتهم وإعدادهم لأن علماءنا ومشايخنا يعني وقتهم مشغول بالدعوة هنا وهناك يحتاجون إلى من يساعدهم في تربية أبنائهم فأنت إذا رأيت عوج في أي ابن من أبناء المسلمين سواء كان ابن شيخ أو ابن أخ لابد أن أنت تأخذ بيديه لابد أنك تعالجه ما فيش حد كبير على العلاج كله لازم يدخل في يعني الفحص ولابد أن هو يعالج وروى ابن خلدون في مقدمته ان هارون الرشيد لما دفع ولده الأمين إلى المؤدب قال له, قال له يا أحمر يا أحمر دي الشيما؟ أما ليه؟ صفة ولا اسم؟ اسم ولا صفة ولا سب؟ تفكروا كده؟ قال يا أحمر إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه وثمرت فؤاده أو ثمرت قلبه فصير يدك عليه مبسوطه فصير يدك عليه مبسوطة يعني ابسط ايه ابسط على ايديك يعني انت عايز تعمله ما مش تضربه الضرب ليس هو العلاج الوحيد وليس هو التاديب الوحيد لا ده اخر الوسائل الضرب اخر العلاج الكي اخر حاجة تستخدمها ولكن ابسط يدك عليه يعني اعمل اللي انت عايز تعمله اي برنامج عايز تعمله ما اعمله اي وسائل للارتقاء بيه اعملها فيش مشكله قال فصير يدك عليه مبسوطه وطاعتك له واجبة طاعتك له واجبة طاعت مين اللي واجبة؟ طاعت الإبن أصبحت واجبة مين؟ للمعلم للمربي أصبحت واجبة قال وطاعتك له واجبة فكله بحيث وضعك أمير المؤمنين انت مربي؟ يبقى خليك مربي بتنزلش عن منزلة ديت ما ينفعش ان أنت تنزل عن مستوى المربي وإنك أنت تتناذل عن المعاني والمبادئ والقيم لا لابد أن أنت تكون رجل مربي موجه مؤدب أنت الذي تنصح أنت الذي ترشد أنت الذي تأخذ بأيديهم لا يأخذونهم بأيديك وهذه القضية تبقى خطيرة ان احيانا المربي يبقى يفقل التأثير يفقل التوجيه. وإن من يطلب تحت يديه هم الذين يوجهون وهم الذين يعني يديرون العمل بمعنى لهم يقولوا والله إحنا عايزين نطلع النهاردة رحلة لهم لا درس النهاردة لا لا إحنا زعلانين نطلع رحلة وتبصت الموضوع انتهى على, على الموض يبقى فين توجيهات المربي يبقى هو كده المربي ما ما كانش موقفه ايجابي ما كانش موقفه. طالما قال لا اعمل شيء الفلاني وهيراخر يبقى لابد ان هو يتممه لابد ان هو يتممه لو حصل الموضوع ده مره ممكن نعديها لكن لو كل مره يتدلعوا عليه ويقولوا لا لا مش عايزين النهارده درس لا مش عايزين نسهر النهارده لا مش عايزين نروح الدرس النهارده لا مش عايزين نحفظ النهارده لا مش عايزين ن... يبقى ده اسمه بقى ده هم اصبحوا اللي بيوجهوا الموجه او هم اللي بيوجهوا المربي لا قيمة, لا قيمة لهذا التوجيه لا قيمة لهذا التعليم خلاص لابد ان احنا نفركشها ويجي معلم جديد ومربي جديد عشان تسير الأمور فقال هنا وطاعتك له واجبة فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين وأقرئه القرآن وأقرئه القرآن وعرفه الأخبار وروه الأشعار بص الثقافات المتعددة اقرأ القرآن اعرف السنه اعرف اللغة العربية كانوا يحرصون على تعليم أبنائهم بشمولية بمنهجية قال وروه الأشعار وعلمه السنن وبصره بواقع الكلام وامنعه من الضحك إلا في أوقاته وامنعه من الضحك إلا في أوقاته يعني مش دائما يضحك يضحك على طول لا الضحك بقاله وقته بقاله مناسبته لا يكون يعني كثير الضحك إلا في أوقاته ولا تمرن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تفيده بها ما تمرش عليك ساعة إلا وانت بتعمل مع ايه؟ في فايدة مش يقعد الابن معاك ساعات واستفدت إيه النهاردة ما خدناش حاجة اتعلمتي إيه النهاردة ولا حاجة لا كتا غلط ولكن لا تمرنا ساعة في الساعة تمر إلا وانت بتفيده لازم تفيده والإفادة ليست بدراس الكتاب فقط مش معنى ان انا أفيده أقوله تعالى أقعد يلا يقعد قدامي وأقرأ عليه كتاب لا مش هي يدد الإفادة ممكن انت تدي خلق سلوك كلام إرشاد توجيه غير من حاله بكلامك وتأثيرك من غير ما تمسك لورقة ولا كتاب ولكنه يتغير حاله لما روح البيت يتعلم، يتعلم ازاي يأكل بإيدي اليمين ازاي يسمي ازاي يحمد عرف ازاي ينام عرف ازاي يدخل البيت عرف ازاي يتقدم مع والديه اتعلم حاجات كتير مجرد انت شافته بهذه الأشياء قال ولا تمرن بك ساعة وإلا أنت مغتنم فائدة تفيده إياها من غير أن تحزنه فتميت ذهنه يعني مش تكثرش عليه لغاية ما يمل برضه انت لازم المربي يكون ايه يكون حساس مش كل شويه تفضل تحكي تحكي تحكي لا شوية شويه على قدر ما يستوعب العقل والذهن لو انت قاعد تتكلم معاه وهو صغير مش مستوعب الكلام أنت انت بتقوله مش متحمل الكلام أنت بتقوله هيزهق منك هيزهق خلاص عايز يسيبك ويمشي مش هيفكر في اللي انت بتقوله كتير ولذلك هتميت ذهنه ولكن ياخد الكلام بقدر الحاجه والجرعات تبقى قليلة ومستمرة التوجيه يكون قليل ومستمر يكون بناء درجة درجة حجر حجر حتى يصبح صرحا عظيما قال ولا تمعن في مسامحته فيستحل الفراغ ويألفه لا تمعن في مسامحته فيستحل الفراغ ويألفه يعني لا تمعن في مسامحته يعني يعني يقول يقولي مين مين, مين زيول لا تُمعِي في مسامحته إلا العفو في حدود دايئة جدا، كده؟ إن دلعه وعيشون لا يحسن إن دوتهم الأمير أي نعم مش كل ما يخطأ تسامحه، في خطأ عليه عقوبة وفي خطأ هنسمحه ماشي؟ إيه تاني؟ يعني في توازن في العقاب مش كل شوية هنسمحه يضرت الغلطة ما جيتش للنهاردة في المعاد مع ليش راح تنعي نومه ماشي تاني يوم ما جيتش للنهاردة في المعاد معلش ليش السنة راحت طب و... ما ليه في المعاد أصل كان عن في المعاد اصل عمتي جت في المعاد سافر ما ليه في المعاد أصل رحت ما رفض في وانت وانت وانت هي ممكن مرة مرتين لكن بعد كده ما يدلعش بقى. ما, يدلعش. لا ولا ما بقى هو لازم يتعاقب عقاب يتناسب مع العمل الذي فعله قال ولا تمعن في مسامحته فيستحل الفراغ ويألفه يتعود عليها بقى خلاص اقول لك الشيخ طيب هروح اقول له كلمتين حلوين وهيسمع وهيرضى عني وكل حاجه هتدوب الشيخ ده قلبه ابيض يا ما فيش ما فيش شيخ زيه باخرب الدنيا واجي اقول له سامحني قولي لي خلاص طبعا ما ينفعش كده لازم يكون في توازن عند المربي وقوامه قال ولا تمعن في مسامحته فيستحل الفراغ ويألفه وقومه وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة قومه ما استطعت بالقرب والملاينة لما تيجي تقومه تقومه تكسره ولا بشويش بالقرب والملاينة تقرب منه وبيهدوء بلطف مرة اثنين ثلاثة بالقرب والملاينة ما ما ايه كسر قال بالقرب والملاينة فين أباهما مش نافع مع اللين والعطف والحنية وطب ما المرة دي فإن أباهما فعليك بالشده والغضه فعليك بالشده والغضه مش هينفع بقى معاه لا بيلعب كاراتيه ولا مش يلعب هيتعاقب هيتعاقب. فعليك بالشده والغلظه وبلغ من اعتناء السلف بالولد انهم كانوا حريصين على متانه الرابطه بينهم وبين مؤدبيهم السلف كانوا حريصين جدا ان الرابطه بين المؤدب وبين الولد تكون قويه جدا ومتينه جدا فكانوا يحزنون اذا غابوا عن الاولاد فتره بسبب من الأسباب لخوفهم على الأولاد الا يؤدبوا انظر كان الأباء لو ان المربي غاب عليه شوية ما جلوش أو ما كان الأب يزعل جدا لخايف ابنائه ما يتربوش أحيانا كان المربي هو الأب فكان يبقى حزين جدا أنه هو بيبعد وبالحقش يربي أبنائه ولكن لو كان جايب بمربي لأبنائه والمربي ده ما بيجيش أو الولد ما بيروحش للمربي هل الأب يفرح وقول له خلاص مش مشكلة لا كان الأب يحزن حزن شديد جدا لأن يعلم أنه في فوات حضوره للمربي فوات خير عظيم لخوفهم على الأولاد ألا يؤدبوا على ما يريدون ويشتهون ذكر الراغب الأصفهاني أن المنصور بعث إلى من في الحبس من بني أمية المنصور بعث للناس المحبوسة من بني أمية بعث لهم من يسألهم ما أشد ما مر بكم في هذا الحبس الناس المحبوسين من بني اميه بيسألهم سؤال محدد إيه أشد حاجة على نفسكم العقوبه الجامدة قوي اللي كانت عليكم في الحبس ما قالوش بقى أصل الرز كان بيجي مسوس والفول أصله كان بيجي مليان دود ما أصل ما كانش طبخ مطبوخ ما كانش فيه الحفا ما كانش فيه ما كانش فيه بالنام على بورش ما قالوش الكلام ده خالص وما كانوا ايه اللي بيقولوه إيه أشد حاجة كانوا بيعانوها قال ما أشد ما مر بكم في الحبس فقالوا ما فقدنا من تربية أولادنا؟ ما فقدنا من تربية أولادنا؟ شوف أشد حاجة كانت إيه؟ ما فقدوه من تربية أبنائهم؟ إن هم الفترة اللي تحبسوا فيها دي ما ربوش فيها الأبناء، ما عرفوش يربوا فيها الأبناء، في غياب، ولذلك الأبناء يتخاف عليهم في المرحلة ديت، إن هم ينحرفوا، والإنسان هنا يعجب لمن يريد أن يسافر إلى بلاد خارجية ويترك أولاده هنا دون ما يصحبهم معه. ويتركهم هنا دون ما يربيهم ودون ما يعتني بهم ويقول هم يجلسون مع أمهم الأم تربي؟ هل الأم تحسن التربية كما يربي الأب؟ قطعا لا، قطعا لا، الأب له دور إيجابي لابد أن يكون متواجد وسط أفراد الأسرة والابن يشعر بفراق أبي، فراق والده هذا عندما يكبر يشعر بأن والده هذا حرمه التربية حرمه التوجيه لا تجد حنان بينه وبين والده لا تجد ترابط بينه وبين والده يا كده ان ابوه سابه وسافر طب هيقولك ده كان عشان يجيب لكم فلوس وقروش ما بيفكرش كده الولد بيفكر ان انت سبتني وانا محتاج لك انت سبتني وما ربطنيش وما اهتمتش بيا وما اعتنيتش بيا فيفكر في الانتقام من والده رغم ان ابوه هذا هو الذي بذل الجهد وهو الذي عمل وفعل وفعل لكن بيحدث نوع من الجفاء بين الابن ووالده نتيجه هذا الغياب وهذا الصفر وقال عبد الملك بن مروان ينصح مؤدب ولده عبد الملك بن مروان يقول علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن علمهم الصدق كما تعلمهم القران المساله مش مساله ان حفظهم نحفظهم بس لا الاخلاق الدين علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن واحملهم على الاخلاق الجميلة وروهم الشعر يشجعوا لما ترويهم الشعر يعني يبقى عندهم نخوة وشجاعة وقوة وجالس بهم أشراف الرجال يعني لو عندك رجال كبار جايين يزلوك ممكن انت تقعد الأولاد دول معهم وهذه أيضا من الأشياء الطيبة المقبولة المهمة انك أنت عشان ترفع همم هؤلاء الشباب الصغار لابد ان أنت تجلسهم مع شيوخ كبار أو علماء كبار مرة زيارة كده هو الحز ترتفع روحهم المعنوية ويسمعون من النصائح والتوجيهات يعني ما ينفعهم في مستقبلهم وفي حياتهم قال وجالس بهم أشراف الرجال وأهل العلم منهم وجنبهم السفلة والخدم فإنهم أسوأ الناس أدبا قالوا جنبهم السفلة والخدم يعني جنبهم إيه الناس لهم كثيرة السب والشتم و... وسفلة المجتمع وكذلك جنبهم الخدم والآن تجد ان بلاد المسلمين معظمها تستقدم الاجانب الكفار الذين يعبدون النار إلى بلادهم ويتركون الابناء معهم تبص تلاقي في اي دوله من الدول العربية جايب مربي أو جايب خادمه فيلبينيه فيلبيني أي جنسيه وتجده يا ليته كان مسلمه تجده ياتي بمربي كافر أو بمربيه كافرة تعبد النار والاطفال يعيشون معها ليل النهار والأم إما أمام الأجهزة أو بتسافر هنا او هناك وهذه المربية الفلبينية الكافرة التي تعبد النار هي التي تعلم ابنائنا وأولادنا وهذا المعلم المؤدب المربي ينبه على خطورة ترك الأولاد للمربية حتى لا تسيء أخلاقهم ولا تفسد أخلاقهم وقال الحجاج الحجاج تخيل الحجاج بيقول إن المؤدب بتاع ابنه الحجاج جاي واحد يقدب ابنه حاجة عجيبة لكنه اهو جاي بواحد ابنه تخيل لما الحجاج يجيب واحد يقدب ابنه يبقى التلبية دي مهمة ولا مش مهمة يوم مهمة بس بص الحجاج عايز يقدبه ازاي مع كل واحد بيحطوا خطة للتأديب فالحجاج عايز يقدب ابنه فقال الحجاج لما قدب علمهم السباحة قبل الكتابة علمهم السباحة قبل الكتابة تحد يعرف يقولي لي علمهم السباحة قبل الكتابة ها؟ حد يقفوا لي لي؟ السباحة قبل الكتابة مرة غرق ونهاش يطلعوا ايه <تصفيق> دي حرويت ألف ليلة وليله دي ها؟ مين ثاني؟ الفضل؟ قوة التحمل ها؟ بيقول له علموا السباحة قبل الكتابة الأخ بيقول لك عشان ما يكتبوا القرآن تبيلوا سريعة بيعوم بقى وعضلاته جامدة هو كلام محتاج عضلات جامدة يكتب بها ايه تاني ماشي ما احنا بنسمع برضو وهي طرائف وعجائب مفيش مشكلة للجهاد بقوله علموا السباحة يعني الحجاج اول حاجة تعليمها السباحة اول اسطولي اول اسطولي اول اسطولي اول اسطولي اول اسطولي طب بص بقى الحجاج كان بانظلان نظر بعيدها ازاي بص الحجاج كان بيون ايه قال اعلمهم السباحة قبل الكتابة فانهم يجدون من يكتب عنهم ولا يجدون من يسبح عنهم يجدون من يكتب عنهم ولا يجدون من يسبح عنهم يعني ده لو جه يغرق هيلاقي اللي, يعو... اللي اللي يعمله هيلاقي واحد يعوم بداله ويطلعه لا إذن بيعلمه كيف يعتمد على نفسه يعلمه الاعمال التي تساعد على الانتاج الاعمال التي تساعد على انقاذ نفسه اولا بيقول علمه السباح قبل الكتاب ليه الكتبه ده ابن امير هو قاعد كده يا ولد اكتب ابص لك كتبت ألف واحد راح يكتبه مش كده لكن لما يجي يغرق مين هينقزه وخصوصا ده ابن الحجاج هسيبه يغرق مش كده فهو بيقول علمه السباحه قبل الكتاب لأنه هو ممكن يجد من يكتب له ولكن لا يجد من يسبح عنه ده هيجد اللي يكتب لك مش هيلاقي اللي ينقذه من الهلكه وينقذه من الغرق ولذلك انت لما تيجي تربي رب على كيف يعني أسباب النجاة ما هي أسباب النجاة فالإنسان يحرص على تعليم أبناء أسباب النجاة بداية طبعاً الكتابة الحجاجات اللي كلها تأتي بسهولة بعد هذا لكن العجيب أن الحجاج يفكر بهذا الأسلوب يقول اللي علموا قبل الكتابة لأنه فعلاً هيجد اللي يكتب له لكن لن يجد من يسبح عنهم وقال أحد الحكماء لمعلم ولده: لا تخرجهم من علم إلى علم حتى يحكموا. لا تخرجهم من علم إلى علم حتى يحكموا. يعني أنت مثلا بتدرس مثلا معهم مسألة ادرس معهم ديت، ما تنقلش المسألة التانية حتى يفهم نقط ما يستوعبها خلاص استوعبها وفهم انتقل إلى علم آخر لسا فهمش يبقى ايه وقف ما تنتقلش الهدف ليس الكم ولكن هو الكيف الهدف ليس كمية ما يدرس ولكن كيفية ما يدرس خليه يفهم خليه يستوعب، قال لا تخرجهم من علم إلى علم حتى يحكموا. فان اصطكاك العلم في السمع وازدحامه في الوهم مضلة للفهم مين يقول يعني ايه اصطكاك فان اصطكاك العلم اصطكاك العلم اصطكاك كاف كاف فان اصطكاك العلم في السمع فاكرين انتم صك الاموال صك الفلوس زمان يختموها الختم اللي على الفلوس بيروح م? لا صكوا يعني اثباتوا اثباته زي عندك مثلا عمله مسكوك عليها اي صوره المسجد صوره عليها دي ممكن تروح تمسحها بجومة. ممكن صعب جدا هو العلم كده احرص على استكاك العلم في أسماعهم تثبت العلم ثبت العلم لا نعم اثباته وغرسه حتى لا يخرج ولا يهرب هذا العلم منهم وطبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول لاهل الشام علمه أولادكم السباحة والفروسية. علموا أولادكم السباحة والرماية والفروسية. ومن وصية ابن سينا في تربية الولد أن يكون مع الصبي صبية، يقول إنه أن يكون مع الصبي صبية حسنة أدبهم، مرضية عاداتهم. ابن سينا بينصح أن يجعل مع الصبي صبية. ما تعلموش لوحده؟ لا تجلس معه وحدك أولا حتى لا تضع نفسك في محل شبهه ثانيا أنه إذا اجتمع مع غلمان مثله فإن هذا أكثر لتثبيت المعلومة لأن الأولاد يتعلمون من بعضهم اخلاق وسلوكيات وعادات وتقاليد وأشياء كثيرة فيقول ابن سينا في تربية الولد أن يكون مع الصبي صبية بس مش أي صبية بقى. مش صبية مثلا بيضربوا ويسرقوا ويشتموا ويكسروا ويعملوا لا لا, لا. صبية بس صبية كما سيذكر صبية حسنة آدابهم يعني صبية متربيين يعني هذا ابن سينا يدفع الإنسان إلى تكوين جماعة رفاق صالحة مؤمنة جماعة رفاق تحوت الشاب عندما يدخل وسطهم لابد من, من وجود رفاق يحوتونه زي ما بيقولوا عليها شلة ولكن شلة صالحة مجموعة صالحة مؤمنة قال ان يكون مع الصبي صبية حسنه ادابهم مرضيه عاداتهم لان الصبي عن الصبي ألقا لان الصبي عن الصبي ألقا يعني ممكن انت تيجي تشرح حته مثلا في الفقه كده هو. فولد يقولك انا مش فاهمها تعيدها ثاني يقولك لك مش فاهمها تعيدها ثاني يقول لك مش فاهمها ولد جنبه يقول له خلاص انا هفهمها لك انا فا مالك وجايبا له كلمتين كده يقول له خلاص فهمتها فهمها ازاي هو الصبي عن الصبي أقل، ده ممكن يفهمه، يعرف أسلوبه، يعرف مستوى تفكيره، ولذلك دخل له بمثال بسيط بموقف سهل ففهمها الولد منه بسهولة. فمن الأفضل إن إحنا نكون جماعة رفاق ما ما الولد لوحده، لا يبغوا أكثر من واحد، واحد اثنين خمسة عشرة هي مجموعة. بحس إن كلهم يؤثرون على بعضهم بس بشرط إنها تكون حسنة آدابهم مرضية عاداتهم لأن الصبي عن الصبي أقلن وهو عنه آخذ به وأنس. يعني ياخذ من الصبي ويأنس بما يأخذه من الصبي قال الشاب بن عبد الملك لسليمان الكلبي مؤدب ابنه إن ابني هذا هو جلدة ما بين عيني يعني دوت في مكان عظيمة يعني ما بين العينين كدو ابنك بين عينيك وقد وليتك تأديبه ده دا ابني دوت يعني أغلى حاجة عندي وقد وليتك تأديبه فعليك بتقوى الله وهذه من مؤهلات المربي بل ومن صفات المربي نو يكون تقي الله سبحانه وتعالى أنه يتق الله عز وجل قال فعليك بتقوى الله وأدل الامانه لا يمكن أن يكون المربي خائن لا يمكن بل لابد أن يكون المربي أمين لأنه معه عقول يربيها وينميها ويوجهها قال وأدل الامانه وأول ما أوصيك به أن تأخذه بكتاب الله ثم روه من الشعر أحسنه ثم تخلل به في أحياء العرب فخذ من صالح شعرهم وبصره طرفا من الحلال والحرام والخطب والمغازي يعني شمولية في التلقي حتى ينتقل به من مكان إلى مكان ويتجول به في العلوم الشرعية هكذا كان يحرص السلف رضي الله عنهم على تربية أبنائهم ولهذا لا تستغرب هي سنة هي سنة لما وضعته أمه حملته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه بريقه فكان أول ما دخل جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم المربي يحملك على طاعة الله عز وجل المربي يأخذ بيديك إلى طاعة الله عز وجل ولكن نحن نستغرب إلى الأبناء الذين يتمردون على مربيهم ومعلميهم الأخ يعلمه الأخ يربيه وتعالى تعالى احضر ادرس اجلس افعل تجد الإبن يتمرد الابن يعاند الابن لا يلتزم الابن لا يتجاوب لماذا والمربي يأخذ بيدك إلى النجاة ياخذ بيدك إلى طريق النجاة ودخول الجنة ياخذ بيدك لتربية شخصية مسلمة تخدم دين ربها تبارك وتعالى فكان اول ما دخل جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم المبارك الطاهر ودخلت معه التقوى والحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا نكتفي ان شاء الله بهذا القدر ونستكمل بشية الله في الأسبوع القادم. وسبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.